والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسبحات ا سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب ي يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إننا مردودون في الحفرة ا أذا كنا عظاما نخرة طالوت لك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس ط و ى ا ذ ه ب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه ا لآية ا ل ك ب ر ى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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوها و أ غ ط ش ل ي ل ه ا وأخرج ضحها ا والأرض بعد ذلك دحها ا أخرج منها ما ومرها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الرحيم لمن يرى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 فيما أنتم ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنتم ظر مي من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها